ما نسألك فواتح الخير وخرواتنه وجامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العليا من الجنة والدرجات العليا من الجنة والدرجات العليا من الجنة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين